ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها 114. وأعتدنا لهم عذاب السعير 115. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير 116. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور 117. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأثكم نذير؟ قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنت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 الغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْطَفَ بِكُمُ الْأَظْفَرَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا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 قطير ام من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور ام من هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عسوا وظف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 فَلَمَّا وَأَوْهَزُ الْفَتْنَ سِئَتْ وَجْهُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيئُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ